و ف الدكتور ح م ا م ب ا ل ن ا

م و ث ل ا س و ر ب ا ع ف إ ن خ ف ت س ي ل ا ت ع ل و ا فواحدة أو م ا م ل ك ت أ ي م ا ذ ل ا م ي ه

ت ك و ن و ع ه ا ل ن ا م ل س ي ئ ل و ل ا ت ا ت س ل ا

إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م و ل النابلسي ت أ ك أسرافهم و د ا ر للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ف

「今夜も楽しみにしてます。

you、yeah.

you、mm -hmm. mm -hmm.

ل و ا ح د م ن ه م الله س س د الحسنى ن و ا أكثر من ذ ك ف

موسوعه النابلسي ي ه للعلوم يتوفاهن ا ل ا س ل ا والذان ي ه

إلا أ و ع ه ا ل ن ا ح ش ة مبينة و ع ا ل ا س ل

و ف ض ي ت و ر م ت ب

ف إ ن ل م ت ك و ن و ا د خ ل ن ا

よし I mean,

وخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا

ولا ت ق ت ل و ن

نكفر ك ع موسوعه النابلسي و ا ت ت م و ف للعلوم ب ل ج ا ن ص الاسلاميه ن س أ و الله به بعضكم على بعض

إِنَّ ا ل ل َّ ه ََ ا ن َ ب ُِ ل ِّ ش َ ي ْ ء ٍ ع َ ل ِ ي م ً الاسلاميه